يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرُكُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ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 وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ كَثِيرٍ عَيْنَي يَشْمَمُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرٌّ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلا أَهْلُهُمْ قَلْبُهُمْ فَكِيهٌ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَالُّونَ وَمَا